وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار ثم إنني أرحب بإخواني وأخواتي في هذا المجلس وأسأل الله عز وجل أن يجعله مجلس خير وبركة نتبصر به في ديننا ونفرح به عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى ولا شك أيها الاخوه أن التفقه في أحكام المعاملات المالية الشائعة المعاصرة التي تنتشر بين الناس من أنفع الفقه في هذا الزمان وذلك لأنه لا يكاد يوجد مسلم إلا ويتعامل بنوع من هذه المعاملات المالية المعاصرة ومن أسف أن نجد أن كثيرا من المسلمين لا يعرفون أحكام هذه المعاملات يجرونها وقد يقعون في كثير من المخالفات أو يضيعون كثيرا من حقوقهم بسبب جهلهم بأحكام هذه المعاملات بل إن كثيرا من طلاب العلم لا يعرفون من هذه المعاملات إلا أسماءها أو صورا غير حقيقية لها تجعلهم يفتون بالتحريم لعدم التصور الصحيح أو يفتون بالتحليل لعدم التصور الصحيش فالحرص على التفقه في هذه المعاملات بمعرفة أصولها والأصول التي تعاد إليها المعاملات عند أهل العلم ومعرفة المحظورات فيها ومعرفة صورها وأقسامها واختلاف أهل العلم فيها إن وجد ومعرفة أحكامها هذا الأمر يعود على طالب العلم بالفائدة والعائدة ويعود على الناس بالخير في هذا وإذا نظرنا إلى خطب الخطباء فإنه قل أن نجد في خطبة ما يتعلق بأحكام المعاملات المالية المعاصرة التي تشيع بين الناس بسبب عدم عناية طلاب العلم بهذا الباب العظيم مع مسيس الحاجة إلى التفقه فيه فنحمد الله عز وجل أن وفقنا لطرق هذا الباب ونسأل الله عز وجل أن يسددنا فيه وأن يكفينا شر أنفسنا والشياطين كما وعدت البارحة نبدأ درسنا الليلة بالكلام عن معاملات مالية أصبحت تنتشر كثيرا في هذه الآونة الأخيرة ألا وهي مسألة الجوائز المالية والعينية ومسألة بطاقة بطاقات التخفيض ونبدأ بالجوائز المالية والعينية وذلك أنه انتشر بين الناس اليوم موضوع وضع جوائز بعضها بمقابل وبعضها بدون مقابل ولها صور وتختلف أحكامها باختلاف هذه الصور فندكر ما استحضرناه ووقفنا عليه من صور الجوائز في واقعنا المعاصر الصورة الأولى أن توضع جائزة يشترك فيها برسوم يعني لا يشترك فيها الإنسان إلا برسم وبمقابل يدفعه مثل أن يكون هناك استمارات اشتراك يشتريها الإنسان بمبلغ من المال ثم يجيب عن سؤال أو سؤالين ويرفق بالأجوبة هذه الاستمارات ثم يسحب على هذه الجائزة بالقرعة أيضا كذلك أن يكون هناك رقم معين يتصل عليه ويجاب عن بعض الأسئلة، ثم يدخل الإنسان استحب على هذه الجائزة، وهذا الرقم له رسم خاص يزيد عن الرسم المعتاد في الاتصالات بسبب هذه الجائزة. فالشاهد أن هذه الصورة للجوائز جائزة لا يدخلها. المشترك إلا بمقابل يدفعه حتى يدخل في هذه الجائزة وهذه شائعة جدا اليوم والحقيقة أن المقصود منها هو جمع مال الناس كما يحصل الآن مثلا في القنوات الفضائية يقولون جائزة مسابقة ويضعون سؤالا يعرفوا كل أحد، وقد يضعون الجواب أيضا، ولكن لا يشترك إلا برسالة خاصة أو باتصال خاص. فهذه الجوائز في الحقيقة إنما المقصود منها جمع مال الناس، وهذه الجوائز لا شك أنها محرمة وأنها حرام، ولا يجوز. الاشتراك في المسابقة اصلا ولا تحل الجائزة فرعا يعني لا يجوز للإنسان أن يشترك اصلا بعض الناس يقول طيب أنا ما أريد الجائزة أريد أن أشترك أريد أن أجرب فقط حظي هل أنا للجائزة أو لا أنا الجائزة ولا أنا لن اخذ الجائزة نقول لا يجوز الاشتراك اصلا لأن هذا الفعل محرم ثم لا تحل هذه الجائزة فرعا لماذا لأن هذه الجائزة هي حقيقة الميسر الذي حرمه الله عز وجل وهو من عمل الشيطان لأن الإنسان يدفع القليل رجاء الحصول على الكثير مخاطرة إما غانم وإما خاسر والذين يقومون بالميسر أو يقومون بهذه المسابقات يريدون جمع المال فيحصلون على الكثير من المال يفوق كثيرا ما يبذلونه من الجوائز وهذه حقيقة الميسر ما حقيقة الميسر حقيقة الميسر أن الذين يقومون على الميسر يريدون جمع أموال الناس، والناس الذين يدخلون في العاب الميسر يريدون الحصول على المبلغ الكبير الذي يكون في هذا الميسر فهذه الجوائز هي حقيقة الميسر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى الصورة الثانية أن تكون هناك جائزة يضعها تاجر أو شركة من الشركات ولا يدخل عليها السحب ولا يدخل السحب فيها إلا من يشتري من ذلك التاجر أو من تلك الشركة أن يضع تاجر أو شركه جائزة كسيارة مثلا ولا يدخل السحب عليها إلا من يشتري من ذلك التاجر أو يشتري من تلك الشركة أو نحو هذا وهذه عند أهل العلم على نوعين النوع الأول أن يكون لتلك الجائزة اثر في سعر السلع أن يكون لتلك الجائزة اثر في سعر السلع يعني مثلاً تكون السلعة في العادة تباع بدرهمين فإذا وضعت الجائزة في فترة الجوائز تباع بثلاث دراهم هذا الدرهم بسبب وجود الجائزة فكان للجائزة أثر في الأسعار وفي هذه الحال تكون كالصورة الأولى سواء بسواء هي من الميسر محرمة لأنه يدفع مقابل الاشتراك هذه الزيادة التي تكون في السعر والنوع الثاني أن يكون لتلك الجائزة أثر في, سلع في في سعر السلع بل السلعة تباع بسعرها المعتاد ولكن لا يدخل الإنسان الجائزة إلا إذا اشترى وهذه قد اختلف فيها أهل العلم لكن قبل أن نذكر الاختلاف نقول إن المشتري هنا في الحقيقة لا يخلو من حاله الحال الأولى أن لا يكون له غرض في السلعة ولا يكون قصده السلعة وإنما قصده الجائزة قصده الجائزة فهو في الحقيقة لا يريد السلعة ولولا الجائزه لم اشترى هذه السلعة شاب أعزب شاب أعزب ليس عنده أطفال وأعلن عن جائزة على حليب الأطفال أعلن عن جائزة على حليب الأطفال وسعر الحليب هو المعتاد لكن الجائزة على هذا النوع فيذهب هذا الشاب إلى الصيدليه ويشتري خمس علب أو ستة علب في حياته ما فكر أن يشتري علبة حليب لكن لما جاءت الجائزة اشترى الحليب في الحقيقة هنا لا غرض له في العلبة وإنما غرضه الجائزة. ربما يرمي العلم في أي مكان أو يعطيها لأي إنسان يرى ففي هذه الحالة يكون حكم هذه الجائزة التحريم لأنها في حقيقتها من الميسر الشخص دفع ثمن العلبة للاشتراك في الجائزة وليس للعلبة ليس للسلعة فهذا في الحقيقة دفع شيئا من المال رجاء أن يحصل على هذه الجائزة فيكون كالصورتين السابقتين والحالة الثانية أن يكون غرض المشتري السلعة وهو يشتريها اصلا بدون الجائزة ولكن وضعت عليها جائزة واعطيكم مثالا او مثالين لهذا شخص عنده مولود ويشتري نوعا من الحليب يشتريه لمولوده ثم وضعت جائزه على هذا النوع وهو بنفس سعره وضعت ارقام على علب الحليب من الداخل يسحب عليها وتكون هناك جائزة هو في الحقيقة مشتري هذا الحليب مشتريه اصلا يشتريه هو فيه جائزة او لم تكن فيه جائزة فهذا غرضه السلعة وجاءت الجائزة عربا ايضا من الامثله انسان يشتري صحيفة يومية كل يوم يشتري جريدة يومية صحيفة يومية في كل يوم هذه الجريدة يشتريها ويقتنيها في رمضان وضعت هذه الجريدة جائزة وفي داخل الجريدة قسيمة وسؤال إذا أجاب عليه وأرسل القسيمة يدخل في السحب في القرعة هو هنا في الحقيقة هو مشترس الصحيفه مشتريها أصلاً ليس للجائزة أثر في شرائه للصحيفة. هو في شعبان كان يشتري الصحيفة، في رجب كان يشتري الصحيفة، وما كان فيها جائزة، واشتراها في رمضان. فهذه المسألة اختلف فيها العلماء المعاصرون على قولين. القول الأول أنها محرمة قالوا إن هذه الجائزة محرمة لماذا قالوا لأنها ميسر كيف هو مشتر السلعة اصلا قالوا لأنه إذا علم بالمسابقة فإنه عند الشراء ينظر للأمرين ينظر للسلعة وينظر للجائزة بمعنى يقول هؤلاء العلماء إذا عرف الإنسان أن هذه الجريدة أو هذه الصحيفه وضعت مسابقة وجائزة عند شراء الجريدة سينظر للجريدة التي يشتريها في العادة وللجائزة وإذلك أول ما يأخذ الجريدة سينظر هل القسيمة موجودة أو ليست موجودة ولربما لو وجدها يعني بعض الصحف قد تكون القسيمة سقطت ما, ما وضعت يقول لا غير لي هذه الصحيفه فهو في الحقيقة هنا أصبح ينظر لي الأمري عندما يشتري إنما هو ناظر للأمري إذا أصبح للمسابقة أثر في شرائه بمعنى آخر يقولون إنه مثلا في شعبان لا يحرص كل الحرص على أن يشتري الصحيفه في كل يوم ربما في يوم يكسل أو كذا ما يحرص لكن في رمضان وقت المسابقة لا لابد منها مثل الإفطار ما يمكن أن يجعلها تمر قالوا إذا هنا أصبح للجائزة آثر في قصده عند شراء السلعة وعلى هذا تكون من الميزق والقول الثاني قالوا بالجواز قالوا إنه يجوز الاشتراك بهذه المسابقة وهذه الجائزة إذا حصل عليها حلال وهذا القول كان يفتي به العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله لماذا قالوا لأن العوض مبذول في مقابل السلعه كله يعني كل العوض مبذول في مقابل السلعه وليس للجائزة جزء من الثمن من العوض وهو قاصد السلعة وأما قصده الجائزه تبعا فهذا من باب التبع ليس الدافع لشراء السلعة وإنما أصبح تبعا لقصده شراء السلعة ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في أصلها وهذه المسألة في الحقيقة اجتهادية لكني أميل والله أعلم إلى القول بالتحريم إلى القول بتحريم هذه الجوائز التي لا يشترك فيها إلا بشراء سلعة معينة سدا للذرائع سدا للذرائع ولأن التفريق بين كونه يقصد السلعة فقط او يقصد الجائزه او يقصدهما معا امر قلبي صعب لا يطلع عليه يصعب ضبطه ولان الغالب في واقع الناس ان الانسان اذا علم بالجائزه فانه يقصدها أن الإنسان إذا علم بالجائزة فإنه يقصدها ويحرص عليها وتكون داخلة في قصده ولأن صاحب الجائزة ينتفع بزيادة المال مقابل هذه الجائزة فأميلوا لأجل هذا إلى القول بتحريم هذه الجوائز والمسألة كما قلت لكم اجتهادية وقد عرضنا عليكم القولين وحجة كل قول الصورة الثالثة للجوائز الواقعه أن يضع التاجر أو الشركة جائزة يأخذها كل من حقق شرطها بغير قرعة أن يضع التاجر أو الشركة جائزة يأخذها كل من حقق شرطها بغير قرعة محطات البنزين تكتب لوحة أو ورقة كل من عبى بثلاثين يأخذ علبة منديل وإذا عبى بخمسين يأخذ علبتين فكل من عبى إذا جئت وعبيت بثلاثين أعطاك علبة منديل إذا عبيت بخمسين أعطاك علبتين فهنا ما فيه مخاطره ما فيه يمكن أن تحصل ويمكن أن لا تحصل بل تحصل على الجائزة إذا حققت شرطها أو يقال مثلا من اشترى علبتين أخذ الثالثة مجانا من اشترى علبتين أخذ الثالثة مجانا من اشترى ثوبين يأخذ الثالث مجانا فهنا كل من فعل الشر يستحق المشروع ليس فيه مخاطرة وهذه الجائزة حلال وجائزة بشرط أن يجري بها عرف التجار هذه الجائزة حلال وجائزة بشرط أن يجري بها عرف التجار نقول انها جائزة لماذا يا إخوة؟ لأنه ليس فيها ميسر وليس فيها مخاطرة ليس فيها مقامرة ليس فيها قمار والأصل الجواز ونشترط أن يجري بها عرف التجار لكي لا يكون فيها ضرر لأنه لو لم يجري بها عرف التجار يتبرر بقية التجار يتبرر بقية التجار، فيميل الناس إلى من وضع الجائزة دون غيره، لكن إذا كان هذا عرف التجار ولكن يختلفون، هذا يضع جائزة في شهر كذا وهذا يضع جائزة في شهر كذا، هذا يضع الجائزة الفلانية وهذا يضع الجائزه الفلانيه فجرى بها العرف فإنه لا ضرر إذنك، لأن التجار يتعاملون. بها الصورة الرابعة أن تكون هناك جائزة مفتوحة يشترك فيها كل من أراد أن تكون هناك جائزة مفتوحة يشترك فيها كل من اراد بدون رسوب مثل ان يعلن المسجد عن جائزه لتلخيص كتاب كل من اراد يلخص الكتاب وياتي ويدخل او تلخيص شريق او اجابه عن اسئله معينه ويشترك فيها كل من اراد وهذه الجائزه وان كانت تسحب بالقرعه ليست من الميسر لماذا ليست من الميسر لأن الإنسان لا يبذل شيئا مقابلها الإنسان لا يبذل شيئا مقابلها سوى العمل سوى أن يلخص مثلا الكتاب لا يدفع شيئا فهي ليست من الميسر لكن فيها جانب آخر قد يغيب عن بعض طلاب العلم عند النظر في المسألة وهي أن فيها السبق على مسألة علمية والسبق معناها العوض الجائزة فهنا الناس يتسابقون للحصول على عوض هذا العوض على جائزة علمية وقد اختلف العلماء قديما وحديثا هل يجوز أخذ العوض على المسابقات العلمية فذهب الجمهور إلى عدم جواز هذا وإلى أنه لا يجوز وضع سباق على مثل هذا لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافظ لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافظ رواه الخمسة وصححه الألبان وغيره والسبق هنا معناها العوض يعني لا عوض على سباق إلا في السلاح النص مسابقة في السلاح أو خف أو حافر يعني مسابقة الخيول أو الإبر وألحق بها أهل العلم المسابقه على الأقدام لأنها في حكمها وما يهيئ للجهاد فإنه في حكم هذه الثلاثة فمسابقة الجري التي فيها فائدة تلحق بهذه الثلاثة وما عداها فعند الجمهور هي لا تجوز وذهب الحنفية في الجملة وبعض الفقهاء واختاره جمع من المحققين كشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وعليه جمهور العلماء المعاصرين إلى أن هذا جائز الى ان هذا جائز لماذا قالوا لانه يحقق مصلحه شرعيه فهي تحقق مصلحة شرعية ولأن العلم باب من أبواب الجهاد من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله العلم والعلم يوصل الإسلام به إلى الناس كما في الجهاد بل الشيخ بن عثيمين رحمه الله كان يقول جهاد هذا الزمان العلم فالمسلمون يستطيعون غزو العالم بالعلم يصلون إلى كل بيت ولسيما اليوم مع هذه الوسائل الموجودة تستطيع أن تصل إلى كل مكان في أي بلد وأنت في بلدك بشرط ان تكون على علم صحيح فقالوا ان هذا يلحق بهذه الثلاثة لانه من جنسها ويحقق مقصودها وفيه مصلحة شرعية وهذا الذي يظهر والله اعلم انه اعلم جائز، ولا حرج فيه بل يشجع عليه لما فيه من الخير وجذب الناس إلى الخير وصد شبهات أهل الشبهات وكسر الشهوات ففيه خير عظيم الصورة الخامسة أن تكون هناك جائزة يدخل فيها كل من أراد أن تكون هناك جائزة يدخل فيها كل من أراد بدون عمل عمل مثل مثلا أن يعلن السوق الفلاني عن سحب على جائزة ويضع على الأبواب قسائم تكتب اسمك ورقم تلفونك ولا يشترط أن تشتري شيئا ولا تلخص شيئا ولا تكتب شيئا ثم يسحب عليها. أو يعني يدخل الناس القرعة للسحب على هذه الجائزة وهذا وهذه الجائزة جائزة مباحة لا حرج فيها لأنه لا مانع يمنع منها الصورة السادسة للجوائز التي تقع بين الناس أن تكون هناك جائزة في داخل السلعة مجهولة العين او مجهولة الوجود ان تكون هناك جائزة في داخل السلعة مجهولة العين وهي من غير الذهب والفضة ولا النقود جائزة مجهولة العين وهي من غير الذهب والفضة ولا النقود لأنها سياتي لها قسم مستقل يعني مثلا يقال كل علبة منديل فيها جائزة يكتبون في الخارج في الداخل جائزة هذه الجائزة لا تدري في علبة توجد مثلا علبة دهان او كريم وفي علبة يوجد منديل صغير فهي موجودة ولكن لا ندري ما هي وتتفاوت او مجهولة الوجود يمكن تفتح العلبة وتجد جائزة أكثر من قيمة العلبة وممكن أن لا تجد شيئا وممكن أن لا تجد شيئا فقد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة وهذه الصورة لا تخلو من حالين مثل الصورة الثانية الحال الأولى أن يكون لتلك الجائزة أثر في السعر أن يقول لتلك الجائزة أثر في السعر وهذه لا تجوز لأنها من الميسر والحالة الثانية أن لا يكون لتلك الجائزة أثر في السعر وفيها الخلاف الذي ذكرناه والظاهر في مثل هذه الصورة والله أعلم تحريمها لوجود الجهالة فوق كونها فيها شبهة الميسر من كون الإنسان قد يقصد الجائزة ففيها أيضا الجهالة قد يحصل وقد لا يحصل فالذي يظهر والله أعلم تحريمها طيب هل يعني هذا وهذه مسألة مهمة هنا هل يعني هذا أنه يحرم على الإنسان أن يشتري السلعة ولو كان يشتريها بالعادة الجواب لا ما دام أنه لا أتر للسعر ويشتريها بسعرها فله أن يشتريها حتى مع وجود الجائزة ولكن إذا وجد الجائزة يتخلص منها ما يتصدق بها يتخلص منها فيبذلها لغيره على طريق التخلص لا على طريق الصدقه يعني مثلا انسان في العاده يشتري علبه مناديل يشتريها وضع فيها جائزه مختلفه وممكن توجد ويمكن لا توجد هل نقول يحرم عليك ان تشتري نقول لا اشتر ما دمت تريد السلعه ولكن لا تاخذ الجائزة. فإذا وجدت الس... الجائزة فتخلص منها ببدلها لغيرك على سبيل التخلص لا على سبيل الصدق والصورة السابعة أن تكون هناك جائزة نقدية او من الذهب او من الفضة في داخل السلعة ان تكون هناك جائزة نقدية او من الذهب او من الفضة في داخل السلعة سواء كانت مجهولة العين او مجهولة الوجود او معلومة يعني لا فرق يعني مثلا احيانا يأتون بعلبة بعلبة الحليب هذه صارت عندنا في السعودية ولا هذه حصلت عندكم علبة الحليب في الداخل قطعة نقدية ممكن ان تجد ريالا ممكن ان تجد خمسة ريال ممكن ان تجد عشرة ريال او يقال في الداخل قطعة ذهبية ممكن تجد خاتما ممكن أن تجد جراما أو نحو هذا أو قطعه في سواء كانت معلومة أو مجهولة ممكن كذا وممكن كذا أو يمكن توجد أو لا يمكن أن توجد لأن هذه الجائزة لا فرق فيها بين العلم والجهل، بل هي حرام على كل حال حرام على كل حال لأنها إذا كانت مجهولة فهذا ميسر إذا كانت مجهولة فهذا ميسر لأنك يمكن أن تجدها ويمكن أن لا تجدها يمكن أن تجد قليلا ويمكن أن تجد كثيرا وإن كانت معلومة فهذا ربا فهذا ربا لأنك تشتري هذه العلبة وفيها حليب ودراهم بدراهم متفاضلة وهذا نوع من أنواع الربا ولا يجوز وعليه فلا يجوز ان تكون الجائزة الموجوده في داخل السلعه من النقد سواء كانت من الذهب أو الفضه أو العملات باي حال من الاحوال الصوره السابعة الثامنه اسمحوا لي انا كثرت عليكم الصور لان هذا هو الواقع ولا بد من تفصيلها حتى نعرفها جوائز البنوك للعملاء جوائز البنوك للعملاء تسمى جوائز تسمى هدايا فهذه لا تخلو من قسمين القسم الاول جوائز البنوك الربوية جوائز البنوك الربوية مثل ان يعطي البنك الربوي لعملائه تقويما تقويم السنوي او قلما او سيارة او مبلغا من النقد فهذه يفتي اهل العلم بتحريمها تبعا لأصلها فالبنوك الربوية محرمة فالجوائز الصادرة منها والهدايا الصادرة منها محرمة ولأن فيها إعلانا لهذه البنوك ودعوة لها يعني إذا أعطوا قلم وضعته في جيبك وربما الشعار على الخارج كل من رآه. فأنت تعلن لهذا البنك أو أعطوك تقويما وضعته في البيت أو وضعته في السيارة أو وضعته في المكتب أو أعطوك لوحة باسمك تضعها على المكتب كل من جاء دخل عليك فأنت تعلن للبنك وإذا كنت من أهل الخير وممن يقتدى بك فالامر أشد لأن الناظر قد يغتر بما يرى فيظن أنك ترى أن التعامل مع هذه البنوك أو مع هذا البنك لا بأس به وذلك يفتي أهل العلم بأن هذه الجوائز من البنوك الربوية والهدايا من البنوك الربوية لا تجوز والقسم الثاني جوائز المصارف الإسلامية جوائز المصارف الإسلامية وهذه على نوعيه النوع الاول جوائز بسيطه وهدايا جرت العاده ان الجهات والشركات والمؤسسات تعطيها لعملائها على سبيل الشكر والدعاية لها ونحو ذلك مثل التقويم التقويم الآن جرت العادة أن الشركات توزع على الناس التقويم أو الأقلام أو نحوها من الهدايا البسيطة التي جرت العادة بها في الشركات فهذه جائزة ولا حرج على العميل أن ياخذها يعني أنت لك حساب في المصرف الإسلامي وذهبت إلى المصرف الإسلامي فقال تعال عندنا تقاويم تفضل هذه هدية يجوز أن تاخذها لأن هذه الهدايا بسيطة وقد جرى عمل الجهات بها فهي ليست خاصة بهذا يعني البنك ولا محظورة فيها والنوع الثاني جوائز مالية او عينية مقصودة يعني يقصدها الناس ويهتم لها الناس مثل سيارة مثلا يقول المصرف الاسلامي سحبنا على ارقام العملاء وفاز فلان بسيارة أو الرقم رقم الحساب الفلاني فاز بسيارة هذا مثال وهذه الجوائز لها حالتان الحاله الأولى أن تكون مقابل عمل يعمله العميل أن تكون مقابل عمل يعمله العميل يعني لا يمكن أن يدخل العميل السحب إلا إذا عمل عملا مثل أن يقول البنك هناك جائزة خمس ألاف درهم لمن استعمل بطاقة المصرف في هذا الشهر مئة مرة مثلا على سبيل المثال فهنا حتى يدخل الجائزة لا بد أن يعمل هذا العمل وهذه قد اختلف فيها الباحثون والمفتون في الهيئات الشرعية والذي يظهر والله أعلم أنها محرمة والذي يظهر والله أعلم أنها محرمة لأن هذه الجائزة إنما بذلت من أجل هذا العمل الذي يستفيد منها البنك فهي مال مقابل مال والحالة الثانية أن تكون من غير مقابل الآن المصارف الإسلامية أحيانا تكون عندها جائزة ربع سنوية سيارة جديدة فتجري سحبا على أرقام العملة على حسابات العملة حتى من ربما من غير علم العميل ثم يعلن عن الجائزة ويظهر والله أعلم أن هذه الجوائز جائزة لا حرج فيها لأنها ليست مقابل عمل وبعض أهل العلم يتحرجون من هذه الجوائز لأن الحساب قرض لأن الحساب قرض كما سياتينا إن شاء الله حسابك الذي تفتحه في البنك عند أكثر العلماء اليوم هو قرض منك للبنك وهذه الجائزة بسبب هذا القرض فيكون هذا القرض جر نفعا فلا تجوز والذي يظهر والله أعلم أن هذه الجائزة عند البنك انما هي من باب التشجيع لعملائها وليست مقابل الحساب ولذلك لا يختلف عندهم من حسابه مليون عن من حسابه مئة درهم فهي من باب التشجيع وليس لها علاقه بنوع الحساب والله اعلم هذا ما يتعلق بصور الجوائز الموجوده في السوق وأما الامر الثاني فهو بطاقات التخفيض التي تصرف للناس ويستفيد من يقتنيها التخفيض في الاسعار وهي تنقسم الى ثلاثة انواع النوع الاول النوع الاول بطاقات التخفيض متعددة الجهات بطاقات التخفيض متعددة الجهات ومعنى هذا ان التخفيض لا يكون من جهة واحدة بل قد يكون من سبع جهات ثمان جهات سبعين جهة اذا ذهبت اليها فهناك صيدليات هناك مثلا محلات بقالة هناك محلات ملابس كلها مشتركه في هذه البطاقة وتسمى ببطاقات التخفيض العامة تسمى ببطاقات التخفيض العامة ويشتريها المستفيدون يعني هناك شركات تبيعها للناس تكون مثلا لمدة سنة تشتريها بمئة درهم ثم لك أن تستعملها هذه السنة في التخفيضات والنوع الثاني بطاقات التخفيض من جهة واحدة وتسمى ببطاقات التخفيض الخاصة بطاقات التخفيض الخاصة مثل مثلا صيدليات معينة تابع الشركة واحدة تصدر بطاقة اذا ذهبت الى هذه الصيدلية تنال تخفيضا وهذه البطاقة يشتريها المستفيد يشتريها المستفيد فتقول سلسلة متاجر كذا تعلن عن توفر بطاقة تخفيض بواقع عشرة في المئة على المشتريات برسم وقدره كذا فإذا أردت تذهب وتشتري هذه البطاقة الفرق بين البطاقة العامة والبطاقة الخاصة ظاهر جدا وهو ان البطاقة العامة فيها جهات متعددة وليست جهة واحدة أما البطاقة الخاصة فلا تستفيد من التخفيض إلا في جهة واحدة والأمر الثاني أن الأطراف في البطاقات العامة ثلاثة المصدر للبطاقة والمحلات التي تخفض والمستفيد فالاطراف ثلاثه لان هذه البطاقه ما تصدرها يعني الجهات التي تخفض وانما تصدرها شركات فعندنا جهه مصدره للبطاقه وعندنا الشركات التي تخفض الاسعار وعندنا المستفيد أما البطاقات الخ... هذه البطاقات العامه اما البطاقات الخاصه فطرفها. الشركة التي تخفض لأن التي تصدر هي التي تخفض والمستفيد وبالنسبة للأحكام فبطاقات التخفيض العامة التي تتعدد فيها جهات التخفيض وتكون برسوم يدفعها المستفيد أكثر العلماء المعاصرين على أنها محرمة وعلى أنها لا تجوز. وأستبي هذا جمع من أهل العلم منهم اللجنة الدائمة للإفتاء في هيئة اختبار العلماء في السعودية لماذا قالوا لأن هذه البطاقات تتضمن الاستئجار تتضمن الاجاره كيف تتضمن الاجاره يقولون ان الجهات التجارية التي تخفض تستاجر الشركة المصدرة لاصدار هذه البطاقة وهذه الإجارة لا تجوز لماذا؟ لأن فيها جهاله. لأن فيها جهالة فالاستفادة بمقدار استعمال العميل والعميل قد يستعمل البطاقة قد لا يستعملها قد يستعملها مرة أو مرتين وقد يستعملها مئة مرة ففيها جهالات وغرر فهي لا تجوز هذا من وجه ومن وجه آخر أن العميل يبذل المال مقابل المال يبذل المال مقابل المال فهو يبذل مثلا الرسم الذي هو مئة درهم لماذا؟ لانه يريد البطاقة يبذل المئة درهم من أجل التخفيض وهذا التخفيض مال وهو مجهول وهذا لا يجوز. طبعا في تفصيلات فيما يتعلق بالاجره لا أحب أن أطرحها يكفي أن نعرف المعنى العام وهو أن هذه فيها إجارة بين الشركات المخفضة وجهة الإصدار وهذه الاجاره تتضمن جهالة وهذا لا يفوز ومن جهة أخرى أن المستفيد يبذل المال من أجل المال والمال الذي يبذله معلوم والمال الذي يستفيده مجهول وهذا لا يجوز وذهب بعض اهل العلم إلى جوازها ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا وجه للقول بجوازها وأما بطاقات التخفيض الخاصة ولاحظوا يا إخوة ان لازلنا نتكلم عن البطاقات التي برسو نحن ذكرنا نوعين البطاقات العامه والبطاقات الخاصه وكلاهما برسو فقد اختلف العلماء في حكمها فذهب بعض اهل العلم الى انها كالبطاقات العامه لا تجوز ذهب بعض أهل العلم، ذهب بعض أهل العلم إلى أنها كل بطاقات العامة لا تجوز، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء التابعة لكبار كبار العلماء في السعودية. وأنه لا فرق بين بطاقات التخفيض العامة وبطاقات التخفيض الخاصة في الحكم بل كلها محرمة إذ العلة علة التحريم موجودة هنا أيضا إذ علة التحريم موجودة هنا من جهة ماذا؟ من جهة أن العلاقة بين العميل المستهلك والشركة المخفضه إما أنها علاقة إجارة فهو يستأجر منهم هذه البطاقة برسم مقابل منفعة وهذه المنفعة في الحقيقة مجهولة قد يستعمل التخفيض وقد لا يستعمله قد يستعمله مرة أو مرتين وهذا لا يجوز في الإجارة وإما أنها بيع يشتري هذه البطاقه وهذا الشراء في الحقيقه لما فيها من التخفيض فهو شراء مال بمال لا يعلم تساويه بل يعلم تفاضله وهذا لا يجوز وذهب بعض العلماء إلى جواز هذه البطاقات الخاصة ولكن اشترطوا لذلك شروطا منها أن تكون نسبة التخفيضات معلومة أن تكون نسبة التخفيضات معلومة وبمدد معلومة فيقولون يدفع مئة على ان يكون التخفيض عشر في المئة بما لا يزيد عن كذا لمده كذا وهؤلاء كيفوها على انها إجارة يعني أن المئة التي تدفعها مقابل البطاقة أجرة وعلى هذا ما فيه إشكال إلا من أجل الجهالة فقالوا نحاول أن نقيد هذه الجهالة نقيد هذه الجهاله بأن تكون نسبة التخفيض معلومة وعلى قيمة معلومة ولمدة معلومة وهذا في الحقيقة صعب أن يقع صعب أن يقع ولا يوجد في التخفيضات الخاصة ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن بطاقة التخفيض التي يدفع المستفيد مقابلها رسما وقيمة مالية لا تجوز لأنها لو كانت إجارة فهي متضمنة الجهاله التي تبطل الاجاره وإن كانت شراءا فهي تتضمن الربا فهي لا تجوز والله أعلم باقي النوع الثالث وهو ما يسمى ببطاقة المكافآت ببطاقة المكافآت وهي بطاقة مجانية تصدر للعميل ليستفيد منها والاصل في هذه البطاقات انها جائزة لأن حقيقتها التخفيض ألا ترون أيها الإخوة أن الصيدلية مثلا تعلن عن تخفيضات تقول تخفيضات في الأسعار للعملاء من أجل أن يشتري الناس منها بطاقة التخفيض التي لا يدفع الإنسان مقابلها شيئا نوع من أنواع التخفيض ولكنه ليس تخفيضا عاما للناس وإنما تخفيض لهذا العميل وهي ليست معاوضة وإنما هي تبرع من الشركة لتستفيد فهذه البطاقات جائزة كما بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء التابعة لهيئة اختبار العلماء لأنها تبرع لا محظور فيه تبرع لا محظور فيه وعليه فبطاقات المكافآت التي تصرف للعملاء هدايا مجانية بدون مقابل جائزة ويجوز للإنسان أن يستخدمها ويستعملها حيث شاء ننتقل بعد هذا الى مساله لا يكاد يسلم منها احد اليوم اعني في التعامل بها وهي مساله الايداع في البنوك والمصارف اليوم الانسان لو لم يودع بنفسه فمرتبه يودع له مرتبه يودع له والإيداع من حيث الأصل لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يكون الإيداع في مصرف إسلامي أن يكون الإيداع في مصرف اسلامي وهذا يتفق العلماء على جوازه ولا حرج فيه والامر الثاني ان يكون الايداع في بنك ربوي بنك يتعامل بالربا والإيداع في البنوك الربويه على أقسام القسم الأول الإيداع بفائدة الإيداع بفائدة أن يودع الحساب ويأخذ فائدة على هذا الحساب قليلة كانت أو كثيرة وهذا حرام باتفاق العلماء والقول بجواز اخذ الفائده قول شاذ ساقط لا عبره به بل هذا من الربا الصريح ولا يجوز الحاله الثانيه الإيداع بدون فائدة مع عدم وجود البديل أو مع عدم تيسره الإيداع في بنك الربوي بدون فائدة مع عدم وجود البديل يعني مثلا مسلم يعيش في بلد كل البنوك فيه ربويه لا يوجد مصر في اسلام. ويخاف على ماله لا يمكن ان يبقى في البيت او مع عدم تيسر البديل فيه ولكن غير متيسر اما انه في منطقة بعيدة او التعامل معه صعب او نحو ذلك فهو موجود لكنه صعب وعسير وغير متيسر وهنا يجوز الايداع للضرورة او الحاجة الحاقه يعني هنا ضرورة او حاجة عظيمة ولو قلنا للناس بتحريم الإيداع هنا بدون فائدة لأوقعنا الناس في الحرج الشديد أو كادت أن تذهب أموالها فهنا يفتي أهل العلم بجواز الإيداع في البنوك الربوية طبعا كما قلنا بالقيدين المذكورين بدون فائدة ومع عدم تيسر البديل او عدم وجوده والحاله الثالثه الايداع في بنك ربوي بدون فائده مع وجود البديل وتيسره كالمصارف الاسلاميه يعني موجوده يعني شخص بالخيار هذا مصرف إسلامي الباب مفتوح وهذا بنك ربوي الباب مفتوح ويريد أن يودع ماله فهل يجوز له أن يودع المال في البنك الربوي بدون فائدة هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال القول الأول أنه لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية بدون فائده مع وجود البديل وأن هذا حرام لماذا قالوا لأن في هذا إعانة لهم على رباهم وإن لم يأخذ منهم الربا صحيح أنه بدون فائدة لا يأخذ الربا لكنه يعينهم على الربا لماذا؟ قالوا لأنهم يستعملون هذه الأموال في معاملاتهم الربوية أنت إذا أودعت المال ما يضعونه في خزنه ويغلقون عليه إذا اودعت المال يستخدمونه فتكون أعنتهم على معاملاتهم الربوية والله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا ضروره هنا ما توجد ضرورة ولا حاجة لماذا؟ لأن البديل متوفر ومتيسر فلا ضرورة لهذا فلا يجوز وبهذا كان يفتي سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله واللجنه الدائمة وكثير من اهل العلم القول الثاني يكره الايداع في البنوك الربويه بدون فائدة مع وجود البذيء يكره يعني القول الاول يحرم القول الثاني يكره الايداع بدون فائده في البنوك الربويه مع وجود البديهي لماذا لم يقولوا انه حرام قالوا لان هذه المعامله لا محظوره فيها هذه المعامله لا محظوره فيها والاصل الجواز وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي واليهود يتعاملون بالربا فهذه هذا دليل على الجواز ولكنها مكروهة لأنه ينبغي على المسلم أن يشجع المصارف الإسلامية ويودع فيها فيكره أن يودع في البنوك الربوية والجواب عن حجة هذا القول أن قولهم إنها معاملة لا محظورة فيها صحيح بالنسبه لذات المعاملة لأنه أودع ماله في البنك بدون أن يأخذ فائدة. فهذه لا محظورة فيها بالنسبة لذات المعاملة، لكنه غير صحيح بالنسبة لأثرها. فإن أثر هذه المعاملة أن يستعمل البنك المال في الربا وهذا محظور ولا يجوز. وأما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي فلا حجة فيه في مسألتنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رهن الدرع والدرع لا يستعمله اليهودي في الربا بل هو رهن فقط بخلاف ما في مسألتنا والقول الثالث قالوا إنه يجوز الإيداع في البنوك الربويه مع تيسر البديل لأن هذه المعاملة لا محظورة فيها والأصل الجواس والجواب كما قدمنا ولذلك يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يودع ماله بدون فائدة في البنوك الربوية مع توفر البديل وتيسره أما إذا لم يتوفر فكما تقدم يجوز للضرورة أو لم يتيسر فكما تقدم يجوز للضرورة هذا بالنسبة للإيداء طيب ما حكم العمل في البنوك الربوية هل يجوز للإنسان أن يعمل في البنك الربوي هل يجوز للإنسان أن يعمل محاسبا في البنك الربوي هل يجوز للانسان ان يعمل كاتبا في البنك الربوي هل يجوز للانسان ان يعمل حارسا في البنك الربوي هل يجوز للانسان ان يعمل عامل نظافة في البنك الربوي هل يجوز للانسان ان يعمل سائقا في البنك الربوي وهل جم... لجميعها حكم واحد او يختلف لعلنا نقف هنا وبعد الصلاة ان شاء الله نبدأ بهذه المسألة واظن ان الاخوه جاءوا بنسخ من كتب الدورة الاولى والثانية في اخر المسجد توزع